بسم الله الرحمن الرحيم يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محتس إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم واسر ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم وأنتم تبصرون قال لا يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعذ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما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 وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْتُلُنَّ قَعَمًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا هُمْ وَمَنْ نَشَأَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أفلا تعطلون